فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْنُ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ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 إن يسألوها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضأنكم